بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي ا ة وعلى ل ت وعلى وعلى بزائدة وبناء اله وصحبه ا من م ت ع ي ق و أ ن هذا المتعلق إ م ا أ ن يكون فعلا و إ م ا أ ن يكون اثما و إ م ا أ ن يكون خاصا و إ م ا أ ن يكون عاما و إ م ا أ ن يكون متقدما و إ م ا أ ن يكون م ت أ خ ر ا وقلنا إ ن ا ل أ و ل ى في هذه الاحتمالات أ ن يكون فعلا و أ ن يكون خاصا و أ ن يكون م ت أ خ ر ا وذكرنا العلل في ذلك ثم تكلمنا على معناها معنى تلد لمعان ك ث ي ر ة وهنا تحتمل معنيين المعنى ا ل أ و ل أ ن ه ا ل ل م ص ا ح ب ة والمعنى الثاني أ ن ه ا ل ل ا ف ت ع ا ن ه ثم تكلمنا على ا ل ح ك م ة في كسرها ثم تكلمنا على الاسم و أ ن ه مشتق من السمو أ و من ا ل س م ه على خلاف بين البصريين والكوفيين وبعد ذلك تكلمنا على الإسم هل ه وقلنا عين تعريفه ل م ان الاكثرين ف ل إن ا ل على انه ا ل م الله الاعظم و أ ن ه لم يسم به أ ح د سوى الله و أ ن هذه اللفظه ع ر ب ي ة وليست م ع ر ب ة وتكلمنا على كل هذه المعاني بالتفصيل و أ م ا ا ل ر ح ب ا ن والرحيم فهما صفتان مشبهتان بنيتان ا ل م ب ا ل غ ة من ر ح م ة و ا ل ر ح م ة هي ر ق ة تعتري القلب معنى ا ل ر ح م ة في ا ل ل غ ة أ ن ه ا ر ق ة تعتري القلب وحينما تعتري القلب وتصير فيه ا ل ر ح م ة يلزم من هذه ا ل ر ح م ة التفضل و ا ل إ ح س ا ن حينما تعتري القلب ا ل ر ق ة تكون ن ت ي ج ة هذه ا ل ر ق ة التفضل و ا ل إ ح س ا ن فالتفضل غايتها ا ل ر ق ة هي ا ل ب د ا ي ة ويترتب على هذه ا ل ر ق ة التفضل و ا ل إ ح س ا ن ا ل ر ق ة ليست ف ع ل و إ ن م ا هي انفعال ينفعل ا ل إ ن س ا ن ب ظ ا ه ر ة تكون أ م ا م ه فتصير في قلبه ا ل ر ق ة ف ا ل ر ق ة ليست فعلا و إ ن م ا هي انفعال وهذا مستحيل في حق الله تعالى ولذلك فسرها العلماء بلازمها وغايتها أ ل ا وهو التفضل و ا ل إ ح س ا ن والرحمن والرحيم ا ل م س ت ق ا ن من ا ل ر ح م ة لماذا كررا مع أ ن ه م ا م س ت ق ا ن من مصدر واحد فكان يوصف ك ف ي ي أن الله تعالى باحد ا ل ر ص ف ي ن بسم الله الرحمن أ و بسم الله الرحيم لماذا كررا مع أ ن ه م ا قد ا س ت ق ى من مصدر واحد قال السبب في ذلك أ ن الرحمن أ ب ل غ من الرحيم صحيح أ ن الاشتقاق واحد من مصدر واحد ولكن المعنى في المشتقين مختلف فالمعنى في الرحمن يختلف عن المعنى في الحروف في الحروف في الرحمن المعنى الرحيم الرحمن الرحيم العرب قاعدة تقول إن زيادة المبنى وذلك تقول من عن عدد عدد وعند أن إن أكثر تدل على ز ي ا د ة المعنى مثل قطع وقطع قطع إ ذ ا قطع الشيء أ و قسم الشيء إ ل ى قسمين ولكن قطع زاد في ا ل ك ل م ة حرف فزاد المعنى أ ن ه جعل الشيء قطعا م ت ع د د ة ف ز ي ا د ة المبنى تدل على ز ي ا د ة المعنى وهنا عندنا ك ل م ة الرحمن عدد حروفها أ ك ث ر من ك ل م ة الرحيم وبناء على ذلك فهي تشتمل على معنى زائد عن المعنى الموجود في ك ل م ة الرحيم ف الرحمن هو ر ح م ن في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولكن الرحيم هو الرحيم في ا ل آ خ ر ة فقط للمؤمنين وقدم الرحمن على الرحيم مع أ ن ه م ا مشتقان من م ص د ر واحد ل أ ن الرحمن خاص والرحيم عام وقدم ا ا ل خ ص م ع لفظ ى العام ل وقدم الجلاله الله بسم الله الرحمن الرحيم ل أ ن ه اسم للذات والرحمن و الرحيم اسمى صفه والذات م ق د م ة على الصفه هذا ما يتعلق بالبسمله بشكل موجز ومختصر ومن أ ر ا د منكم أ ن يتوسع في معناها فليرجع إلى الكتب التي خصيصاً للكلام ا على ل صنفت بعد س م ة ب أ ن انتهينا من البسمله ننتقل إ ل ى ا ل ح م د ل ة إ ذ أ ن ه ما من كتاب إ ل ا ويبتدا بهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله قال كل أمر ذيبال لا ذلك صلى عليه كل يبدأ في فيه أن أمر بسم الله الرحمن الرحيم فهو أ ب ت ر كما ذكرنا في الدرس الماضي وفي بعض الروايات فيما رواه أ ب و داود كل أ م ر في بال لا ي ب د أ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أ ب ت ر فالروايتان متعارضتان في الظاهر ر و ا ي ة تنص على وجوب البدء بالبسمله و ر و ا ي ة أ خ ر ى تدل على وجوب البدء ب ا ل ح م د ل ل ف إ ن ب د أ ن ا بالبسمله لم نبتدئ بالحمدلله بالحمد ة م لم د ل فكيف نوفق بين الروايتين ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه لا تعارض بين الروايتين وذلك أ ن الابتداء ينقسم إ ل ى قسمين إ م ا أ ن يكون ابتداء حقيقيا و إ م ا أ ن يكون ابتداء إ ض ا ف ي ا ابتداء ثانوي ولذلك جمع العلماء بين الروايتين فقالوا نبتدئ بالبسمله ابتداء حقيقي نحن سنبتدئ الكتاب ب أ م ر ي ن نبتدئ بالبسمله ونبتدئ ب ا ل ح م د ل ل فلا نبتدئ أ م ر ا ذا بال الا بهما نبتدئ بالبسمله ونبتدئ ب ا ل ح م د ل ة نبتدئ بالبسمله ابتداء حقيقيا لا نقدم عليها شيئا ونبتدئ بالحمدلله بان نجعلها البدء الثاني بعد ا ل ب ث م ل ة فتكون ابتداء إ ض ا ف ي ا ً أ و ابتداء ثانويا ً يمكن أ ن يرد علينا ا ع ت ر ا ض يقول فيه ا ل م ع ت ر ض لماذا ن ب ت د ي ب ا ل ب ث م ل ة ابتداء حقيقيا ً و ب ا ل ح م د ل ابتداء إ ض ا ف ي ا ً ولا نعكس لماذا لا ن ب ت د ي ب ا ل ح م د ل ابتداء حقيقي و ب ا ل ب ث م ل ة ابتداء إ ض ا ف ي ولا سيما أ ن النصوص قد ورد ت في ا ل أ م ر ي ن معا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما قال ق د ج ب و ا البسمله على الحمدلله و إ ن م ا قال كل أ م ر ذي بال لا ي ب د أ فيه بسم ب الله الرحمن الرحيم كما قال كل أمر بال لا فيه بالحمد لله رب العالمين فلماذا قدمتم البسملة جعلتم وأخرتم بالحمدل وجعلتمه العلماء قال ذيبان لا الابتداء بها حقيقي وأخرتم الابتداء بالحمد لله ابتداء ثانويا الجواب على هذا حقيقي لله على يبدأ أن رب فيه جميعا ً أ ج م ع و ا على هذه ا ل ب د ا ي ة أ ن تجعل البسمله ابتداء حقيقي والحمد لله ابتداء اضافي ء إ اقتداءا ب ك ت بكتاب الله تعالى الله تعالى بدأ ه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد العالمين ا لله رب العالمين في سورة في ف تعالى ح ة ابتدأ لله أتبوا على هذا و أ ط ب ق و ا عليه و أ ج م ع و ا عليه ت أ س ي ا بكتاب الله تعالى و ت أ س ي ا برسوله صلى الله عليه و سلم و ت أ س ي ا بالسلف الصالح إ ذ كان الجميع ي ب ت د ئ و ن كلامهم بالبسمله ثم يثنون بالحمدلله و لذلك حمل العلماء أ ح ا د ي ث البدء بالبسمله على البلت الحقيقي واما أ ح د ي ث البلت ا ب ح د له على ل ل الإضافي ب وبهذا ت الثانوي نكون قول د ف ق ن بين ا ا ر و الله ي ا ا ت ت ي ظاهرها ت ع وجعلنا ا بداية كلامنا بالبثبلة وبالحمد ر ض ل وأما قول الله تعالى في س و ر ة النمل إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم يمكن أ ن يقال لنا أنهم قالت د م ك ل ا م من و ن إنه سليمان يا ايها ب الملا ق ه ه إ ل ي ثم ت و ى عنهم اني ي ج و قالت القي م ل ل و إني أ إ ل ي كتاب كريم إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم فكأنه قدم الكلام إنه من سليمان قدم على بسم الله الرحمن الرحيم الله والجواب على هذا أ ن إ ن ه من سليمان هذا ك ل ا م ه قيل لها من أ ي ن هذا الكتاب قالت إ ن ه من سليمان قيل لها ماذا يوجد فيه قالت يوجد فيه بسم الله الرحمن الرحيم إذن كلام ليس واحدة فلم يقدم إنه من سليمان على بسم الله الرحمن كلام ليس فلم قلها على الله الرحيم والحمد له واحدة معنيان يقدم بسم قطعة معنى لغوي ومعنى اصطلاحي او معنى لغوي ومعنى عرفي معنى الحمد اللفظي في اللغه حمد الذي نتلفظ به ليس الذي يكون في النفس وانما ما نتلفظ به الحمد لله ا ي معنى هذه الكلمه في اللغه معنى هذه الكلمه في اللغه الثناء باللسان الثناء باللسان ع ل الجميل على جهة الحمد ا ا التبزير ا خ ت ي ر على ل جهة هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار على ج ه ة التبجيل سواء نتعلق بالفضائل ام بالفواضل فقولنا في الحمد هو الثناء ك ل م ة الثناء تحمل الحمد وتشمل غيره وتخمل وتخمل الامور تكون او التي تكون الحمد من باللسان بالنفس خيره الثناء كما يكون باللسان يكون بالقلب ولذلك كان لا بد من قيد نضيفه إ ل ى هذه ا ل ك ل م ة حتى نخرج الثناء بالنفس ولذلك قالوا الثناء باللسان ي خ ر ج الثناء الذي يكون بالقلب ل أ ن هذا له معنى آ خ ر سنتكلم عنه بعد قليل الحمد هو الثناء باللسان الثناء باللسان على أ ي شيء قال الثناء باللسان على الجميل أ ن تثني باللسان على الجميل, يكون الثناء باللسان على غير الجميل؟ قال اختلف العلماء في ذلك ذهب ابن عبد السلام إ ل ى ان الثناء حقيقه يطلق على الخير ويطلق على الشر ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر عليه بجنازه فاثنى الناس عليها ومر عليه بجنازه ف أ ث ن ى الناس عليها شرا ف إ ذ ا الثناء يطلق على الخير ويطلق على الشر ح ق ي ق ة على ر أ ي ابن عبد السلام و أ م ا على ر أ ي جمهور العلماء ف إ ن ه يطلق في ا ل ح ق ي ق ة الظاهره انه يطلق على الخير و إ ط ل ا ق ه على الشر يكون من قبيل المجاز فإذا جرينا على أ ن الثناء يطلق على الخير كما يطلق على الشر يطلق على الجميل كما يطلق على القبيح كان لا بد لنا من تقييد هذه ا ل ك ل م ة ق ل ن الحمد ا والثناء باللسان في بالخير يكون الجميل الجميل الجميل الثناء سواء كان كان كان بالشر يكون حمدا؟ قال لا الثناء باللسان على الجميل. الثناء باللسان على على كلمة أم قيد اتي به ليبين لنا ان الثناء باللسان على القبيح ما يكون حمدا بناء على ر أ ي ابن عبد السلام أ ن الثناء باللسان على جهه, الجميل أو على جهة القبيح يكون حمدا مفهوم هذا الكلام هذا على ر أ ي ابن عبد السلام أ ن الحمد أو الثناء يطلق حقيقه على الخير ويطلق على الشر إ ذ ن ف ا ل ك ل م ة م ش ت ر ك ة تطلق على ا ل أ م ر ي ن معا فحينما أ ق و ل أ ث ن ى من المحتمل أ ن يكون بالخير ومن المحتمل أ ن يكون بالشر ولذلك لابد لي أ ن أ ب ي ن م ن م ر ا د هل المراد الثناء بالخير أ و المراد الثناء بالشر في ك ل م ة الحمد فقالوا الحمد هو الثناء باللسان على الجميل وليس على القبيح على الخير وليس على الشر بناء على راي أ ي ب عبد ن السلام ط ب لنسلك ابن عبد السلام جانبا ونأتي إلى رأي الجمهور الجمهور بالجميل الجمهور قالوا الثناء ما يكون إلا على الخير、حقيقةً. فلماذا قيدناه بالجميل؟ كان المفترض بنا على رأي الجمهور أن نقول الحمد هو الثناء باللسام والثناء لا يكون إلا ونأتي يكون أن نقول يكون هو رأي رأي حقيقة إلى على على ع لماذا ى الخير، ل او لا يكونوا الا على الجميل ل م ذكرنا ا ذ ك ل م ة الجميل ما ا ل ف ا ئ د ة من ذكرها نحن نحتاج اليها اذا جرينا على ر أ ي ابن عبد السلام ان الثناء يطلق على الجميل والقبي على الخير والشر اما اذا جرينا على ر أ ي الجمهور وهو المعتبر والمعتد به ان الثناء ما يطلق الا على الخير ح ق ي ق ة و ا ط ل ق ه على الشر من قبيل المجال ما يقال إ ل ا على الجميل ح ق ي ق ة و أ م ا على القبيح فلا يطلق إ ل ا مجازا ماذا بحاجه لكلمه الجميل كان يجب علينا أ ن نكتفي بقولنا الحمد ث ن ا ا ء ل هو الثناء باللسان قال من أ ج ل دفع توهم الجمع بين ا ل ح ق ي ق ة والمجاز ا ل ك ل م ة إ ذ ا كان لها معنى حقيقي ومعنى مجازي ذهب كثير من علماء ا ل أ ص و ل وعلى ر أ س ه م إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله تعالى إ ل ى انه يجوز ان تستعمل ا ل ك ل م ة في معنيها الحقيقي والمجازي فربما تبادر إ ل ى ذهن بعض الناس أ ن ه يراد ب ا ل ك ل م ة هنا ب ك ل م ة الثناء المعنى الحقيقي وهو إ ط ل ا ق ه ا على الخير والمعنى المجازي وهو ا ط ل ا ق ه على الشر من أ ج ل دفع هذا التوهم ه و إ ن كان شيئا مرجوحا قيد العلماء ا ل ك ل م ة هنا بقولهم الثناء باللسان على الجميل ف إ ذ ا ك ل م ة الجميل إ ن جرينا على ر أ ي ابن عبد السلام من أ ج ل اخراج الثناء بالشر و إ ن جرينا على ر أ ي الجمهور فهي من أ ج ل دفع التوهم الذي قد يعرض لذهن الناس من أ ن ه أ ر ي د بالكلمه اريد أ ن تحمل على معنييها المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فاذا على راي ابن عبد السلام نحن بحاجه لها وعلى ر أ ي الجمهور نحن بحاجه ة لها ن على عبدالسلام رأي بحاجة وحاجتنا فحاجتنا إليها حاجة فقط يعني تحسينية في التعريف وليس ضرورية فقط الإصلاق والكلام يحمل على حقيقته ولا يحمل على ا ل ح ق ي ق ة و ا ل م ج ا ز إ ل ا ب ا ل ق ل ي ن ه نعم و ب ا ل ا خ ت ي ا ر الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري ما معنى هذه ا ل ك ل م ة لماذا زيدك قال الشيء ج الجميل الحسن قد يكون ذاتيا ليس ل ل إ ن س ا ن دخل فيه وقد يكون اختياريا ا ل إ ن س ا ن حينما يكون طويلا ليس له دخل في ط و ل ه وقصره حينما يكون قصيرا ليس له دخل في ط و ل ه وقصره حينما يكون جميلا ليس له ع ل ا ق ة في جماله وقبحه وحينما يكون قبيحا لا ع ل ا ق ة له بهذا هذه أ ش ي ا ء خلقيه هكذا خلقه الله تعالى لا تغيير لخلق الله وهناك أ ش ي ا ء يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يطبع نفسه بها يستطيع أ ن ي ج م ل نفسه بها مثل الكرم مثل الحلم مثل العلم الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم ا ل إ ن س ا ن يتعلم يستطيع أ ن ي س ق ل نفسه و أ ن يهذبها يستطيع أ ن يغير طبائعه و أ ن يحمل نفسه على مكارم ا ل أ خ ل ا ق يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يعمل هذا وبناء على ذلك الحمد ما يكون على ا ل أ ش ي ا ء التي لا تكون ا خ ت ي ا ر ي ة هذه يقال لها مدح يقلن مدحت اللؤلؤه بحسنها ولا يقول حمدت اللؤلؤه على حسنها لان حسنها ليس شيئا كثبيا اكتسبته ليس شيء وانما هو شيء وفطرت عليه فيقال مدحت اللؤلؤه ولا يقول حمدتها إ ذ ا الحمد ما ينصب على ا ل أ ش ي ا ء التي تكون ق س ر ي ة ق ه ر ي ة ج ب ل ي ة خ ل ق ي ة خلق ا ل إ ن س ا ن عليها وانما يكون على ا ل أ ش ي ا ء ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة التي إ ن شاء ا ل إ ن س ا ن فعلها و إ ن شاء لم يفعلها فيحمد ا ل إ ن س ا ن على الكرم ل أ ن ه قد ي ف ع ل وقد لا يفعل يحمد الانسان إ ن س على والعطاء البذل ل ا يحمد إ ن على العلم قد يتعلم وقد لا يتعلم إ ذ ن ا ل أ م و ر ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة يحمد ا ل إ ن س ا ن عليها و أ م ا ا ل أ م و ر ا ل ق ه ر ي ة فلا يحمد عليها ولذلك قلنا في تعريف الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الجميل الشيء القهري الجبلي الخلقي ام الشيء ا ل ا خ ت ي ا ر الذي يختاره ا ل إ ن س ا ن قال والثناء باللسان على, على الجميل الاختياري واما ما ليس ل ل إ ن س ا ن دخل فيه فهذا يقال يمدح عليه ولا يحمد يمدح طول ا ل إ ن س ا ن يمدح جمال ا ل إ ن س ا ن ولكنه ما يقال نحمده أ ن ه طويل ما يحمد على هذا لأنه ليس اختيارياً لان أ ن ه ليس خ ت ي ي ا ا ر ل أ طوله ليس اختياريا و ل أ ن ق ص ر ه ليس اختياريا لأن جماله ليس اختياريا و ل أ ن قبحه ليس اختياريا نعم ف إ ذ ا الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري الحمد على جميل باللسان على الجميل الاختياري قد يكون على ج ه ة التبجيل وقد يكون على ج ه ة التوبيخ والاحتقار و ا ل إ ه ا ن ة كما لو ر أ ي ت إ ن س ا ن ا ذا جاه وسلطان و أ ر د ت أ ن تستهزئ به فقلت له أ ح س ن إ ن ك ذ ا جاه وسلطان وتريد بهذا أ م ا م الناس توبيخه ل أ ن ه عمل عملا يستحق عليه التوبيخ ولا يستحق عليه المدح هذه ا ل ك ل م ة يمكن أ ن تكون من أ ج ل الحمد وبنفس الوقت يمكن أ ن تكون من أ ج ل التوبيخ و ا ل إ ه ا ن ة فالذي يميز بين معنييها هو الدافع الذي دفع ا ل إ ن س ا ن على قولها ف إ ن قال ا ل ك ل م ة على ج ه ة التبجيل والتعظيم فهي الحمد و إ ن قالها على ج ه ة التوبيخ فليست حمدا ومنه قول الله تعالى للكاتر يوم ا ل ق ي ا م ة ذق إ ن ك أ ن ت العزيز الكريم فهذه ا ل ك ل م ة ليست هنا حمدا ل أ ن ه ا ما قيلت على ج ه ة التبجيل و إ ن م ا قيل ت على ج ه ة الاستهزاء و ا ل س خ ر ي ة ف إ ذ ا الحمد معناه الثناء باللسان على الجميل الاختيار على ج ه ة التبجيل والتعظيم سواء ن تعلق بالفضائل وهي ا ل أ م و ر التي تكون في نفس صاحبها ما تتعجاه إ ل ى غيره أ و تعلق بالفضائل ا ل أ م و ر التي تكون ب ا ل إ ن س ا ن وتتعجى إ ل ى غيره مثل الكرم يكون صفه حمد يحمد ا ل إ ن س ا ن عليها وينجح فيها وفي نفس الوقت تتعدى إ ل ى غيره من الناس فالفضائل اشياء ذ ا ت ي ة تكون في ذات ا ل إ ن س ا ن ما تتعدى إ ل ى غيره مثل الجمال مثلا والفواضل هي ا ل أ ش ي ا ء التي تكون في ا ل إ ن س ا ن ويتعدى أ ث ر ه اثرها إلى إنسان آخر. يتعدى آخر أ من الإنسان الى إ إ ن ن س ا ل انسان ل ا ج م ي ع هذا م ع ى ا ل اللغة معنى الحمد ل ح م معنى د في في إيش ا ع ر معناه, الحمد العرفي. معناه العرفي يختلف عن معناه اللغوي كثيرا قال العلماء في تعريف الحمد عرفا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على من حيث انه ل ح ا م م حيث أ ن منعم على الحامد أ و غيره فعل ينبئ عن تعظيم المنعم ينبئ حيث من ن أ منعم على الحامد او غيره اي فعل يفعل الانسان سواء كان ذكرا باللسان يقال له هذا حمد في العرف ام اعتقادا و م ح ب ة بالجنان بالقلب ام عملا و خ د م ة بالاركان كما قال الشاعر افادتكم النعماء مني ث ل ا ث ة يدي ولساني والضمير ا ل م ح ج ب ة كل هذا يقال له حمد عرفا ف أ ي عمل يعمل ا ل إ ن س ا ن ينبئ عن تعظيم إ ن س ا ن آ خ ر يقال فيه إ ن ه حمد عرفا بالعرف كل كان كان كان ولكنه يدل على التعظيم أو على الاحترام سواء كان باللسان بالقلب بالجوارح يقال له حمد في العرف ولكنه في اللغة ما أم أم حمد سواء في في أو ما يقاله حمد إ ل ا إ ذ ا كان باللسان و أ م ا الشكر ما ز م ن ا قد تكلمنا على الحمد نتكلم أ ي ض ا على الشكر ل أ ن ه يوجد بينهما ع ل ا ق ة قال العلماء الشكر ل غ ة الشكر في ا ل ل غ ة هو الحمد عرفا معنى الشكر في ا ل ل غ ة هو الحمد في العرف وبناء على ذلك يكون الشكر في ا ل ل غ ة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أ ن ه منعم على الشاكر أ و غيره هذا الشكر في ا ل ل غ ة و أ م ا في العرف ما هو الشكر في العرف قال الشكر في العرف هو صرف العبد جميع ما أ ن ع م الله تعالى به عليه من السمع والبصر والمال والروح وكل ما يملكه ا ل إ ن س ا ن من أ ج ل ما خلق له أ ل ا وهو ا ل ع ب و د ي ة لله وما خلقت الجن و ا ل إ ن س الا ن إ ليعبدون قال وهذا الشكر ا ل ع ر ف ي الذي هو إ ن ف ا ق العبد جميعا ما يستطيع إ ن ف ا ق ه ابتغاء مرضاه الله تعالى ما يكون إ ل ا لمن حفته ا ل ع ن ا ي ة ا ل إ ل ه ي ة وشملته ا ل ر ع ا ي ة ا ل ر ب ا ن ي ة قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور ف إ ذ ا وصل ا ل إ ن س ا ن لهذه ا ل م ر ح ل ة التي يستطيع بواسطتها أ ن ينفق كل ما يمكنه إ ن ف ا ق ه في سبيل الله تعالى لا شك أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن محفوظ ب ع ن ا ي ة الله تعالى محفوف برعايته ل أ ن ه كان من ا ل ق ل ة الذين أ ث ن ى الله تعالى عليهم في ا ل ق ر آ ن الكريم هذا ب ا ل ن س ب ة للشكر و أ م ا المدح يعني قلنا الحمد و الثناء باللسان على الجميل الاختياري ك ل م ة الاختيار ي لتخرج المدح ما معنى المدح قال المدح ل غ ة الثناء باللسان على الجميل مطلقا سواء كان اختياريا أ م لم يكن اختياريا فيمدح ا ل إ ن س ا ن على كرمه مع أ ن ه اختياري ويمدح ا ل إ ن س ا ن على جماله مع أ ن ه ليس اختياريا تمدح ا ل ل ؤ ل ؤ ة على حسنها تمدح ا ل م ا س ة على حسنها يمدح السوار الذهبي لدقه صنعه يمدح الذهب بلمعانه وبريقه مع أ ن ه شيء ذاتي معه اختياري فالمدح إ ذ ن هو الثناء باللسان على جميله مطلقا بينما حمد ه وما الفناء باللسان ا على ل ج ي ل ل ا خ ت يدل ا العرف ايش ا ر وفي ل معنى م ح في ا على ر ف ق ا وما يدل ل ع اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل قل ما يدل على اختصاص بنوع من الفضائل يقال د الممدوح ل على الفضائل بنوع اختصاص من ي له مدح والحمد لله هنا الحمد لله اي لله الحمد ان مختص ب الحمد ل تعالى لم لها ل ه معاني عرفنا معنى ا كثيرة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على ج ه ة التبجيل سواء كان متعلقا بالفضائل أ م بالفواضل ل قلت الكلمة التي معنا؟ قالوا الحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري لكن هنا مختص بالله غ ة مختص إيش في معناه معنا وتعالى هنا هنا سبحانه هذه الحمد لله لو قال الحمد فقط كنا تكلمنا على معنى الحمد لكن هنا ا ل آ ن الحمد لمن الحمد لله اللام هنا تحتمل ث ل ا ث ة معاني كما أ ن الالف واللام في الحمد تحتمل ث ل ا ث ة معاني ا ل أ ل ف واللام في الحمد يحتمل أ ن تكون ا ل أ ل ف واللام للعهد ويحتمل أ ن تكون ل ل ج ن ويحتمل أ ن تكون للاستغراق يحتمل ت أن ك وكلمه ن أن ه للعهد الحمد المعهود ا الحمد المعروف هو لله تعالى ويحتمل هو ت و ن ل ج ن و ي ح ت ل للاستغرار كل ل ل أن أي تكون حمد ت ع ا لله ى ترت أن ترد ل اللام ا ف و ل ل ا المعاني هنا في هذه ا لله ك م وكلمة ة ل اللام في لله. اللام لها ل ل ل ا معاني لها م ك ث ي ر ة جدا وقد أ ف ر د ه ا بعض المؤلفين ب ت ا ر ي ف م س ت ق ل ة لكن هنا تحتمل أ ي ض ا ثلاث م ع ا ن ي المعنى ا ل أ و ل أ ن تكون للملك أ ي الحمد ملك لله تعالى كما نقول المال لزيد أ ي ملك لزيد ويحتمل أ ن تكون اللام هنا للاختصاص كما نقول ا ل ج ن ة للمتقين أ ي ا ل ج ن ة م خ ت ص ة بالمتقين ولا يدخلها الكافرون ويحتمل أن تكون ل ل النار ق ق ا كما ن و ا ل للكافرين أ ي الكافر يستحق النار فاللام هنا تحتمل هذه المعاني ا ل ث ل ا ث ة يحتمل أ ن تكون للملك ويحتمل أ ن تكون للاستحقاق ويحتمل أ ن تكون للاختصاص وبناء على ذلك يمكن أ ن يتولد معنا من ا ل أ ل ف واللام في الحمد ومن اللام في لله ت س ع ة معاني لو د م ج ن الحمد ك معنى من معاني ا ل مع الثلاثة التي لله تخرج محتملة الحمد المعهود ث ث ل التي ل ا ة يخرج م ا الألف والآم الحمد والمعاني واونة ن من ي في تخرج دمج للآم للآم ملك لله الحمد و م خ ت ص ة بالله و م س ت ح ق ة لله إ ذ ا قلنا للاستغراب كل الحمد في الدنيا ملك لله مختص لله مستحق لله تعالى الحمد لله والحمد لله هو جملة خبرية. الحمد مبتدأ. ولله جار مجروم وهذا الحمد جار الحمد كائن الفائدة الحمد الأخبر أنا قال الحمد وما الله ظاهر لله جملة متعلق ذلك لله يقول لله حمد مبتدأ مع منهم الجملة خبرية خبر الخبرية طيب إيش يعني ك أ ن انسانا آ خ ر اقول له مات زيد اخبرته أ ب أ ن زيد ا قد مات بأن مطبقين يثابون خبرية خبرية أنها ونحن نجد في القرآن هذه ونجد فهن الحمد الله الله الكريم الصيغة العلماء عليها قديما وحديثا يثابون عليها مع أنها خبرية؟ قال هذه الجملة لبضا لله لكنها في المعنى مستحق حمد ومحمد مع فهو هذه هذه هي في في إ ن ش ا ئ ي ة ك أ ن ه حمد الله سبحانه وتعالى و أ ث ن ى عليه فهي من حيث اللفظ خ ب ر ي ة ولكنها من حيث المعنى إ ن ش ا ئ ي ة كقول الله تعالى والوالدات و ا ل د يرضعن أ هذه ن حولين كاملين ه ج م ل ة خ ب ر ي ة في اللفظ ا ل و ا ل د ا ت يرضعن ولكنها في المعنى إ ن ش ا ء ك أ ن الله تعالى قال يجب على الوالدات أ ن يرضعن أ و ل ا د ه ن ح و ل ي ن كاملين لمن أ ر ا د أ ن يتم الرضاعه ف إ ذ ا هي خ ب ر ي ة لفظا إ ن س ا ئ ي ة معنا ومثل ذلك قولنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم صلى الله هذه خ ب ر ي ة أ خ ب ر ت الناس ب أ ن الله تعالى قد صلى على رسوله هي خ ب ر ي ة ل غ ظ ا ولكن ا ن ش ا ئ ي ة معنى ك أ ن ك قلت اللهم صل ي على محمد لقد جرت ع ا د ة العلماء في كتبهم في شروحهم للمتون أ ن يشرحوا ا ل م ق د م ة كلها على هذا النحو الذي شرحنا به ا ل ب ك م ل ة والحمدلله ونحن لو جرينا على هذا لما انتهينا من م ق د م ة ا ل إ م ا م النووي ط ي ل ة الفصل و ط ي ل ة العام ولذلك س أ ك ت ف ي بالتوسع في الشرح لهذه المقدمه ة سأفتفي بهاتين بالبسبلة قطبة الكتاب على هذا ا على ل نشرح ح و وأما و فنبدأ الآن بالكتاب ن بعض ه أو نشرح ب الكلمات التي تحتاج إ ل ى شرح شرحا موجزا الحمد لله الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الاحصاء ب ا ل أ ع د ا د أ ي أ ن ه ا لا تحصى بالعدد المن ا باللطف و ا ل إ ر ش ا د المن اي المنعم و إ ن ع ا م الله تعالى على عباده تفضلا منه عليهم لا وجوب عليه ما نوجب على الله تعالى إ ل ا ما أ و ج ب ه على نفسه من ا ل ر ح م ة لا نوجب على الله تعالى شيء إ ل ا ما أ و ج ب ه على نفسه وما ينعم الله تعالى به على عباده انما هو تفضل منه ان ادخل الله تعالى العباد يوم القيامه ان ادخل الصالحين الجنه فبفضل منه و ر ح م ة ولو أ د خ ل كل عباده النار فبالعدل إ ن أ د خ ل الله تعالى الناس النار يوم ا ل ق ي ا م ة ف ب ع د ل ل أ ن نعم الله تعالى على ا ل إ ن س ا ن لا تعد ولا تحصى وان ت ع د نعمه الله لا ت ح ص و ا ف إ ذ ا ما دامت نعم الله تعالى لا تحصى و ا ل إ ن س ا ن مطالب بالشكر على النعم لا يستطيع أ ن يؤدي شكر الله تعالى على ما أ ن ع م به عليه ف إ ذ ا ما أ د خ ل ه النار يوم ا ل ق ي ا م ة ما يكون الله قد ظلم و إ ن م ا يكون و ادخله النار بعدله و إ ذ ا أ د خ ل الله تعالى الناس يوم القيامه ا ل ج ن ة ف إ ن م ا يدخلهم تفضلا منه وبرحمته ن س أ ل الله تعالى أ ن يشملنا برحمته المان باللطف أي الرأفة والارشاد ر ق ويطف ل ل تعالى هو التوفيق والإثم الله في العبد ل ه هو ا في يخدق ق بأن ة الطاعة على المان باللطف ل ا و إ ر الهادي إلى سبيل الرشاد أي الى ر ش ا الداد د أي ل إ سبيل أي إلى طريق الرشاد أي ا ل ه د ا ي ة و ا ل ا س ت ق ا م ة الموثق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أ ش ا ر ا ل إ م ا م النووي بهذا إ ل ى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد فكل من وجد نفسه سائرا في طريق التفقه في الدين عاملا بما يتعلمه يجب عليه أ ن يعلم أ ن الله تعالى قد أ ر ا د به خ ي ر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن ر أ ى نفسه محجوبا عن التفقه في الدين فليعلم أ ن ه محجوب عن ا ل ع ن ا ي ة وعن لطف الاله إ ل ل به خ ي ر احمده يفققه في الدين أ أ ب ل غ حمد و أ ك م ل ه و أ ز ك ا ه و أ ش م ل ه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الواحد الغفار روى الترمذي ب إ س ن ا د صحيح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال كل خطبة ليس خطبة فيها تشفد كاليد أي المقطوعة البركة وقال البركة صلى الله عليه وسلم ا ف ت ح ا ل ج ن ة لا إ ل ه إ ل ا الله ولذلك ذكر ا ل إ م ا م النووي رحمه التشهد ل ه ع ا ا ل ل ى ت في سياق ا ل خ ط ب ة حتى يخرج من أن يكون ك ت اشهد ب ه كاليد الجذماء و أ أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الواحد الغفار, الغفار اسم م ب ا ل غ ة من الغفر أ ي أ ن ه شديد ا ل م غ ف ر ة كثير المغفره وأشهد ورسوله مفعول الصحوة وهو الخلوص أن أي أن عبده الله محمدًا من المصطفى المختار المصطفى تعالى ا س ل خ ت واستفاه الناس جميعا من روى الامام مسلم عن واسله بن الاسقى عن ان ل ب ي صلى الله عليه وزل م اصطفى قال الله إن كنانه من ولد اسماعيل واصطفى, قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فالنبي عليه الصلاه والسلام قد الله تعالى خيارا من خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه اما بعد ف إ ن الاشتغال بالعلم من أ ف ض ل ا ل ط ا ع ا ت و أ و ل ى ما أ م ت ق ت فيه نفائس ا ل أ و ق ا ت فإن ا ل ل بالعلم أفضل الطاعات ا ا ت غ من ه ر هذه ا ل ك ل م ة أن ان ل ل بالعلم, طاعة طاعة. بالعلم أفضل ا ا ت غ م الاشتغال ص ل ة لأن ل ا بالعلم ط افضل ع طاعة ة والصلاة إ ذ ا كان الاستغال من بالعلم أ ف الطاعة أفضل فإذن هو أفضل من ا ل ص ل ا ة فهل هذا الكلام محمول على ظاهره مطلقا ً قال امامنا الشافعي ر حضور م ه الله تعالى عضور مجلس العلم خير من ص ل ا ة النافله ة خ ي اذا من صلاة النافلة إ كان ا ل إ ن س ا ن مترددا ً بين حضور مجلس علم وبين ا ل صلاه نافله م ط ل ق ة فحضور مجلس العلم أ ب ل ى من ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة ا ل م ط ل ق ة ل أ ن ه بالعلم يستطيع أ ن يصحح ا ل ن ا ف ل ة ولكنه ب ا ل ن ا ف ل ة ما يستطيع أ ن يتعلم و ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة فضلها قاصر على صاحبها و أ م ا العلم ففضله متعدد من صاحبه إ ل ى غيره فهو يعلم ومن ثم يعلم ا ل آ خ ر ي ن وكما أ ن ا ل ص ل ا ة منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض ك ف ا ي ة ومنها ما هو مندوب كذلك العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض ك ف ا ي ة ومنه ما هو مندوب ف ب ا ل ن س ب ة ل أ م و ر ا ل ع ب ا د ة التي يكلف بها كل إ ن س ا ن ك ا ل ص ل ا ة و ا ل ط ه ا ر ة يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتعلم أ ح ك ا م ك ا م ل ة فرض عين على كل إ ن س ا ن أن يتعلم أحكام يتعلم الصلاة فرض عين عليه أ ن يتعلم أ ر ك ا ن ه ا ما هي أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة فرض عين عليه ان في يجب علي أبعاد أ الصلاة يتعلم ما هي شروط الصلاه ة يجب علي ي م ل فاذا ل ل ص ا ة ه فرض فإذا عين لم يتعلمه فهو آ ث م كما أ ن ه حينما يترك ا ل ص ل ا ة يكون اثما هذا فرض عين ومن العلم ما يكون فرض ك ف ا ي ة كالتبحر في أ ن و ا ع العلوم التي يحتاج إ ل ي ه ا الناس فنحن لا نستطيع أ ن نقول لكل إ ن س ا ن أن كن عالما تفتي ا ل ن ا و إ ل ا لتعطلت المصالح ا ل ب ش ر ي ة ولكن الناس ب ح ا ج ة إ ل ى عالم يفتيهم ولذلك كان من فروض ا ل ك ف ا ي ة أ ن يقوم بعض الناس بتعلم العلوم ا ل ش ب ع ي ة ك ا م ل ة في جميع أ ب و ا ب ه ا ومجالاتها حتى يفتوا ل ن ا س فيما يحتاجون إ ل ي ه ف إ ذ ا ترك كل الناس في المجتمع العلم ولم يوجد فيهم مفتي فالكل آ ا ث م و ن عند الله تعالى ل أ ن ه م ب ح ا ج ة إ ل ى من يفتيهم ولا يوجد فيهم مفتي ف إ ذ ا قام بعض الناس بهذه ا ل و ظ ي ف ة وتعلموا وكفوا الناس مؤنه الفتوى فقد سقط ا ل ف ر ض عن الجميع لم、يأتموا. لأنه الواجب يأثموا قام بعضهم بهذا、الواجب. واذا لم يقم به أ ح د أ ت م الجميع وهذا خرز ا ل ك ف ا ي ة إ ذ ا قام به بعض الناس سقط الطلب و إ ذ ا لم يقم به أ ح د عوقب كل الناس في المجتمع ومن يكون وجد يكون وسقد يوجد وآلاف العلم ما يكون نافلة. إذا وجد في المجتمع العلماء المجتمع مئات من العلماء نافلة الذين الناس العين عن الناس أنه إذا الطلب الحالة في بقية يفترض في فرض فقط هذه من أ ر ا د من الناس أ ن يتعلم و أ ن يتوسع في ا ل م ع ر ف ة هذا شيء م ن د و د وشيء محمود يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ان فعله أ ث ي ب و إ ن تركه لم يعاقب ف إ ن ا ل ا س ت غ ا ل بالعلم من أ ف ض ل الطاعات لقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الله تعالى حصر الخشية في العلماء وقال تعالى سبحانه إنما عباده حصر من كأن يخشى في يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وعلمنا الله تعالى ان ندعوه فقال وقل الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نتأثى به وقل ن ن نتأثى ح به و رب زدني علما و ل ذلك آ ي في كثيرة ا ت جدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا ي ب ق ه ه في الدين رواه البخاري ومسلم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها ل أ ن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إ ل ى ه د ي كان له من ا ل أ ج ر مثل أ ج و ر من تبعه لا ينقص ذلك من أ ج و ر ه م شيئا ومن دعا إ ل ى ض ل ا ل ة كان عليه من ا ل إ ث م مثل آ ث ا م من تبعه لا ينقص ذلك من آ ث ا م ه م شيئا وعن أ ب ي هريره رضي الله تعالى عنه أ ي ض ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا مات ابن آ د م ا ق ط ع عمله إ ل ا من ثلاث ص د ق ة ج ا ر ي ة أ و علم ينتفع به أ و ولد صالح يدعو له وعن رسول وسلم هريرة أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما صلى سمعت إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلمة. وعن م ت م ة و ع أ ب ي الدرداء رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لتضع أ ج ن ح ت ه ا لطالب العلم رضا بما يصنع و إ ن العالم ليستغفر له كل من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض حتى ا ل ش ي ط ا ن في الماء وفض ل العالم على العابد كفض ل القمر على سائر الكواكب وان العلماء و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء فمن أ خ ذ ه أ خ ذ بحظ وافر أ ي من النبوه ة وقال ا صلى ل ل عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على عليه وسلم فضل كفضل قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض أجناكم ثم إن حتى جحرها النملة في ومن ح الحوت ت ى على ليصلون ع ل ل م ا الاثار س خيرا ا و أ ح د ي في ه ذ ك ث ي التي آ ث ا ا ر ل تنقل في هذا, هذا الموضوع ما يروى عن علي رضي الله ت عنه ا ل ى ع كفى بالعلم شرفا أ ن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إ ذ ا نسب إ ل ي ه وكفى بالجهل ذما أ ن ي ت ب ر أ منه من هو فيه وقال أ ب و مسلم الخولاني مثل العلماء في ا ل أ ر ض مثل النجوم في السماء إ ذ ا برزت للناس اهتزوا بها و إ ذ ا خفيت عليهم تحيروا وعن معاذ رضي الله تعالى عنه ت ع ل م العلم ف إ ن تعلمه لك حسنه وطلبه ع ب ا د ة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه ج ه ا ر وتعليمه من لا صدقة لأهله قربه وقال ت ع يعلمه ل لا ي م من ه ص د ه ومثله لأهله و قربه ق علي رضي الله ت عنه ا ل ى ع العلم خير من المال العلم يحرسك و أ ن ت تحرس المال والمال تنقصه ا ل ن ف ق ة والعلم يزكو ب ا ل إ ن ف ا ق وقال الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع من لا يحب العلم لا خير فيه فلا يكن بينك وبينه م ع ر ف ة ولا ص د ا ق ة ف إ ن ه ح ي ا ة القلوب ومصباح البصائر وقال طلب العلم أ ف ض ل من صلاه ة النافلة أي النافلة المطلقة كما قلت وليست النافلة الفريضة فالصلاة الصلاة كما وإلا غير مشروع. أفضل أعمال المرء قلت وليست أفضل أي غير مشروع ذ ا ل ا ن ق ا ش ف ي ه و و ق ل الإمام الشافع العلم صلاة النافلة أفضل من المطلقة أن يحضر الإنسان مجلس يحضر ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي أ ن ا ما أ ت م م ت الموضوع في ا ل أ و ل شردت عنه إلى م ولم ض و ع آخر ا إ ا ا م ل ن و يقل ا فإن انه ل ل بالعلم ا ا ت غ م أفضل الطاعات ولم يقل إ ن أ ف ض ل الطاعات على ا ل إ ط ل ا ق و إ ل ا فكثير من العبادات أ ف ض ل من التعلم ولكن ما كان العلم كان عينين ما فيه فرض عينين فهو أ ف ض ل من غ ي ر ك إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن يصلي ا ل آ ن وهو لا يعلم كيف يصلي ف ا ل أ ف ض ل له أ ن يتعلم وبعد ذلك يصلي و إ ل ا لو قام ب ص ل ا ة فريضه واراد أ ن يصلي وهو لا يعلم كيف يصلي ه ا ص ل ا صلاة ب ا ط ل ة هل استفاد من هذه ا ل ص ل ا ة لم يستفد ي ويعاقب على ذلك و إ ن اصر عليه يعتبر تاركا ل ل ص ل ا ة متعمدا يعاقب ب ع ق ا ب تارك ا ل ص ل ا ة متعمدا نعم فكل ما كان ف ي تصحيح ا ل ع ب ا د ة فهو أ و ل ى ان يتعلم ولكن ا ل ف ر ي ض ة ا ل ص ل ا ة ما ي ت ع ج ل ه ا في ث و ا ب ه شيء فتعلم العلم كيف نصلي أ و ل اولا من الصلاة أ نتعلم بعد ذلك نصلي لكن أ ي و م أ ف ض ل عند الله تعالى و ث ر ا ب ه أ ك ث ر ف ر ي ض ة ا ل ص ل ا ة أ م التعلم لا شك ان ف ر ي ض ة ا ل ص ل ا ة ثوابها عند الله تعالى اكثر ل ل تعالى ه أ من ثواب التعلم و إ ن كان تعلم ا ل ص ل ا ة مقدم على ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ه ما يستطيع أ ن يصحح ا ل ع ب ا د ة إ ل ا ب و ا س ط ة العلم وقال الامام الشافعي يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مررتم برياض ا ل ج ن ة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض ا ل ج ن ة قال خلق الذكر قال عطاء مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وقال من أ ر ا د الدنيا فعليه بالعلم ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة فعليه بالعلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة فقه خير عبادة و ا ل آ ث ا ر في هذا و ا ل أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة وما أ ظ ن أ ن ه ا تخفى على واحد منكم ومن من العلم أراد الاستزادة من فضائل العلم فعليه بكتاب الإحياء فعليه احياء علوم الدين للامام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه فقد صدر كتاب العلم بجمله نفيسه من ا ل آ ي ا ت والاحاديث والاثار والقصص الداله على هذا الموضوع وهذا لائق